ان الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِيمَا قَاعِدِي صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَرَحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ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 رِجِمَ مِنَّا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا